الافاقه قبيل الموت من أظرف الأشياء افاقه المحتضر عند موته فإنه ينتبه انتباها لا يوصف ويقلق قلقا لا يحد ويتلهف على زمانه الماضي ويود لو ترك كي يتدارك ما فاته ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف فلو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية حصل كل مقصود من العمل بالتقوى فالعاقل من نثل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته تخايله على قدر يقظته فإنه يكف كف الهوى ويبعث على الجد فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان كالأسير لها كما روي عن حبيب العجمي أنه كان إذا أصبح يقول لامرأته إذا ميت اليوم ففلان يغسلني وفلان يحملني وقال معروف لرجل صلي بنا الظهر فقال إن صليت بكم الظهر لم أصل بكم العصر فقال وكانك تؤمل أن تعيش إلى العصر نعوذ بالله من طول الأمل وذكر رجل رجلا بين يديه بغيبه. فجعل معروف يقول له اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك أف للذة أعقبت عقوبة أجهل الجهال من آثر عاجلا على آجل لا يأمن سوء مغبته فكم قد سمعنا من سلطان وأمير وصاحب مال أطلق نفسه في شهواتها ولم ينظر في حلال وحرام فنزل به من الندم وقت الموت أضعاف ملتذ ولقي من مرير الحسرات ما لا يقاومه ولا ذرة منه كل لذة ولو كان هذا فحسب لكفى حزنا فكيف والجزاء الدائم بين يديه فالدنيا محبوبة مطلوبة للطبع لا ريب في ذلك ولا أنكر على طالبها ومؤثر شهواتها ولكن ينبغي له أن ينظر في كسبها ويعلم وجه أخذها لتسلم له عاقبة لذته وإلا فلا خير في لذة من بعدها النار وهل عد في العقلاء قط من قيل له اجلس في المملكة سنة ثم نقتلك هيهات بل الأمر بالعكس وهو أن العاقل من صابر مرارة الجهد سنة بل سنين ليستريح في عاقبته وفي الجملة أف للذة أعقبت عقوبة قال دلف ابن أبي دلف رأيت كأن اتيا اتى بعد موت أبي فقال أجب الأمير فقمت معه فأدخلني دارا وحشة وعره سوداء الحيطان مقلعة السقوف والأبواب ثم أصعدني درجا فيها ثم أدخلني غرفة فإذا في حيطانها أثر النيران وإذا في أرضها أثر الرماد وإذا أبي عريان واضعا رأسه بين ركبتيه فقال لي كالمستفهم دلف، قلت نعم أصلح الله الأمير فانشا يقول أبلغا أهلنا ولا تخف عنهم ما لقينا في البرزخ الخفاقي قد سئلنا عن كل ما قد فعلنا فارحموا وحشتي وما قد ألاقي أفهمت قلت نعم فانشا يقول فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء هذه هي حقيقة الدنيا رأيت النفس تنظر إلى لذات أرباب الدنيا العاجلة وتنسى كيف حصلت وما يتضمنها من الآفات وبيان هذا أنك إن رأيت صاحب إمارة وسلطنة فتأملت نعمته وجدتها مشوبة بالظلم فإن لم يقصده هو حصل من عماله ثم هو خائف منزعج في كل أموره حذر من عدو دونه أن يسيئه قلق ممن هو فوقه أن يعزله ومن نظيره أن يكيده ثم أكثر زمانه يمضي في خدمة من يخافه من الصلاطين وفي حساب أموالهم وتنفيذ أوامرهم التي لا تقل من أشياء منكرة وإن عزل أربى ذلك على جمع ما نال من لذة ثم تلك اللذة تكون مغمورة بالحذر فيها ومنها وعليها وإن رأيت صاحب تجارة رأيته قد تقطع في البلاد فلم ينل ما نال إلا بعد علو السن وذهاب زمان اللذة كما حكي أن رجلا من أولاد الرؤساء كان حال شبيبته فقيرا فلما كبر استغنى. وملك اموالا واشترى عبيدا من الترك وغيرهم وجواري من الروم وقال هذه الأبيات في شرح حاله ما كنت أرجوه إذ كنت ابن عشرين ملكته بعد أن جاوست سبعين تطوف بي من بني الاتراك أغزلة مثل الغصون على كثبان يبرين وخرد من بنات الروم رائقة يحكين بالحسن حور الجنة العينة يغمزنني بأساريع منعمة يكاد تعقد من أطرافها لينا يردن إحياء ميت لا حراك به وكيف يحيين ميتا صار مدفونا؟ قالوا أنينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي قلت الثمانين فهذه الحالة هي الغالبة فإن الإنسان لا يكاد يجتمع له كل ما يحبه إلا عند قرب رحيله فإن بدر ما يحب في بداية شبابه فالصبوة مانعة من فهم التدبير في الالتذاذ والإنسان في حالة الصبوة لا يدري أينه، هو إلا أن يبلغ فإذا بلغ كانت همته في المنكوح كيفما اتفق فإن تزوج جاء الأولاد فمنعوه اللذة وانكسر في نفسه وافتقر إلى الكسب عليهم فبينما هو قد دعك في تلك المديدة القريبة من الثلاثين وخطه الشيب فانفرق من نفسه لعلمه أن النساء ينفرقن منه كما قال ابن المعتز بالله لقد أتعبت نفسي في مشيبي فكيف تحبني الغيد الكعاب وهكذا لا ترى المتمتع بالمستحسنات إن وجدهن لم يجد مالا يبلغ به المراد فإن اشتغل بجمع المال ضاع زمن تمتعه وإذا تم المطلوب فالشيب أقبح قذا وأعظم منقص ثم إن صاحب المال خائف على ماله محاسب لمعامله مذموم إن أشرف وإن قتر ولده يرصد موته وجاريته قد لا تضى شخصه وهو مشغول بحفظ حواشيه فقد مضى زمانه في محن واللذات فيها خلص معتادة لا لذة فيها ثم في القيامة يحشر الأمير والتاجر خزايا إلا من عصم الله فإياك إياك أن تنظر إلى صورة نعيمهم فإنك تستطيبه لبعده عنك ولو قد بلغته كرهته ثم في ضمنه من محن الدنيا والآخرة ما لا يوصف فعليك بالقناعة مهما أمكن ففيها سلامة الدنيا والدين وقد قيل لبعض زهاد وعنده خبز يابس كيف تشتهي هذا فقال أتركه حتى اشتهيه أين الخلل؟ إذا ده الفاطن تلمح السبب ونظر إلى الحال فوعجبا لك وانت تدعي الفطنه فترى اختلال أمورك ولا تنظر في سبب اختلالها تالله ما اختلت إلا من قبل تفريطك في حق الخالق اذ لو استقمت استقامت أما سمعته يقول في حق زكريا عليه السلام وأصلحنا له زوجه ثم بين السبب فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات فإذا رأيت خيانة من زوجه أو عقوقا من ولد أو محنة من جهة من الجهات فاعلم ذلك من جهة معصيتك ومخالفتك فبادر إلى الإنابة وحقق فإنه إن عفا عنك رأيت كل ما تسر به اتراك ما تأملت خيانة آدم كيف جرت عليه البكاء الدائم والعناء الطويل أما علمت أن نوح قال كلمة إن ابني من أهلي فعوتب عليها إني أعظك أن تكون من الجاهلين فبكى ثلاثمائة عام أما سمعت بأن داود جنى جناية لا تحسن في حق مثله فجرى عليه ما قد بلغك وكذلك سليمان وغيرهم وبالعكس صبر يوسف عن هواه مراعاه لتقواه كيف جلب له المديحة وأثمر له الملك فيا اعمى البصيرة لو كانت لك عين تتلمح بها عواقب الأمور وقدم تسلك أقوى من المناهج لما رأيت تغييرا قط لكنك تصيح من ألم الجراح وأنت بالسيف تسفك دمك وتستغيث من ألم الخناق وأنت توثق بالحبل عنقك انتبه لنفسك انتباه منزعج قدها لعلك تستدرك فارط أمرك الإنسان في كبد تاملت قوله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد فنظرت في التفسير فقالوا في شدة يكابد شدائد الدنيا والآخرة فرأيت أن الادمي معرض للمحن الدائمة المتصلة فإن لم يجبره الله عز وجل بالجنة وإلا اتصل التعذيب فإنه حين يكون في بطن أمه يتأذى بروائح المطعومات إلا أن تتناول الأم فإذا وضع أنقع المرارات وحبس بالقمط وعان الشدائد في حله وشده ومشربه ومأكوله ولقي البرد والحر تارة يحبس البول وتارة يمتنع الغائط وتارة يسهل فيعاني من كل ذلك شدة فإذا ألف الثدي فطم فعان الفراق الصعب للمألوف وكلما دب وقع وكلما قام سقط فإذا استقام مشيه جاءه الحصبة والحمى والجدري والختان فإذا سلم وتهيأ للعب مع أقرانه حمل إلى معلم القرآن والخط فحصر وحبس عن أغراضه وضرب فإذا قارب البلوغ حمل إلى الدكان وتعلم المعاش فبينا هو كذلك أزعجه من باطنه توقان الشهوة فعانى شدة حتى زوج فما أبصر بين يديه حتى جاء ولد فحمل من همومه وغمومه والكد عليه ما أنساه نفسه فبينا هو منهمك في الكد على العائلة فقد استغرقه ذلك وشغله عن نيل شهواته لاح الشيب فتنغص العيش وانقطعت الآمال وعلم قرب الفراق لكل محبوب فإن عجل اختلاسه وإلا وقع في تيار الضعف فمله أهله وقلاه محبوبه وتضجر منه ولده هذا وفي طي مراحله التي ذكرناها من الغموم والهموم والحسرات على فوات الأغراض ما يزيد وينقص على مقدار علو الهمة ونزولها ثم في فراقه للوالدين والأولاد والأقران والإخوان ما يقصم ظهر العيش فما يفتح عينه ليبصر راحة إلا ويد التنغيص قد طرقت ذاك الجفن فالمسكين من ساكن الدنيا أو مال إليها بقلبه وهل هي إلا معبر أو يوم رزء وحادي فليصبر على مدة المشقة وكأن قد انصرمت وكل الخاسر من باع الباقية بهذه الفانيه النغصة والسعيد من عرف الدنيا حق معرفتها وأنها قنطرة للعبور فتأهب للجواز واستظهر في الزاد للرحيل إلى النعيم الدائم الذي لا يبقى معه أثر لما لقي ولا خير في عيش امرئ لم يكن له مع الله في دار القرار نصيب فإن تعجب الدنيا أناسا فإنها متاع قليل والزوال قريب ذهبت حلاوة البطالة وبقيت مرارة الأسف رأيت جماعة من الخلق يتعللون بالأقدار فيقول قائلهم إن وفقت فعلت وهذا تعلل بارد ودفع للأمر بالراح وهو يشير إلى رد أقوال الأنبياء والشرائع جميعها فإنه لو قال كافر للرسول إن وفقني أسلمت لم يجبه إلا بضرب العنق وهذا جنس قول الناس لعلي رضي الله عنه ندعوك إلى كتاب الله فقال كلمة حق أريد بها باطل وكذلك قول الممتنعين عن الصدقة أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ولعمري إن التوفيق أصل الفعل ولكن التوفيق أمر خفي والخطاب بالفعل أمر جلي فلا ينبغي أن يتشاغل عن الجلي بذكر الخفي ومما يقطع هذا الاحتجاج أن يقال لهذا القائل إن الله سبحانه لم يكلفك شيئا إلا وعندك أدوات ذلك الفعل ولك قدرة عليه فإن كانت القدرة عليه معدومة والأدوات غير محصلة فلا أمر ولا تكليف وإن كنت تسعى بتلك الأدوات في تحصيل غرضك وهواك فاسعى بها في إقامة مفروضك مثال ذلك أنك تسافر في طلب الربح وتسأل الحج فلا تفعل ويثقل عليك الانتباه بالليل فلو أردت الخروج إلى العيد انتبهت سحرا وتقف في بعض أغراضك مع صديق تحادثه ساعات فإذا وقفت في الصلاة استعجلت وثقل عليك فاياك اياك أن تتعلق بأمر لا حجة لك فيه ثم من نصيبك ينقص ومن حظك يضيع فإنما تحرك لك وإنما تحرض لنفعك فبادر فإنك مبادر بك ومما يزيل كسلك انت تأملته أن تتخايل ثواب المجتهدين وقد فاتك ويكفي ذلك في توبيخ المقصر إن كانت له نفس فأما الميت الهمة فما لجرح بميت ايلام كيف بك إذا قمت من قبرك وقد قربت نجائب النجاة لأقوام وتعثرت وأسرعت أقدام الصالحين على الصراط وتخبطت هيهات ذهبت حلاوة البطالة وبقيت مرارة الأسف ونضب ماء كاس الكسل وبقي رسول الندامه وما قدر البقاء في الدنيا بالإضافة إلى دوام الآخرة ثم ما قدر عمرك في الدنيا ونصفه نوم وباقيه غفلة فيا خاطب حور الجنة وهو لا يملك فلسا من عزيمة افتح عين الفكر في ضوء العبر لعلك تبصر مواقع خطابك فإن رأيت تثبيطا من الباطن فاستغث بعون اللطف وتنبه في الأسحار لعلك تتلمح ركب الأرباح وتعلق على قطار المستغفرين ولو خطوات وانزل في رباع المجتهدين ولو منزلا أي منزل وعجبا لموجود لا يفهم معنى الوجود وعجبا من موجود لا يفهم معنى الوجود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 ولتعلم ان هذا القدر المفرط فيه يحل الخلود الدائم في ثواب العمل فيه فسبحان من من على اقوام فهموا المراد فأتعب الاجساد وغطى على قلوب اخرين فوجودهم كالعدم وكيف لا يتعب العاقل بدنه اتعاب البدن والمقصود منا اترى ما بال الحق متجليا في ايجادك ايها العبد بلى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 ما رأيت أظرف من لعب الدنيا بالعقول وقد سمعنا ورأينا جماعة من الفطناء الكاملي العقل لعبت بهم الدنيا حتى صاروا كالمجانين فوالوا الولايات فخرجوا إلى القتل والضرب والحبس والشتم وذهاب الدين والمباشرة للظلم وذلك كله دنيا تذهب سريعا وفي مدة إقامتها هي معجونة بالنغص فيا أيها المرزوق عقلا لا تبخسه حقه ولا تطفئ نوره واسمع ما نشير إليه ولا تلتفت إلى بكاء طفل الطبع لفوات غرضه فإنك إن رحمت بكاءه لم تقدر على فطامه ولم يمكنك تأديبه فيبلغ جاهلا فقيرا لا تسع عن أدب الصغير ولو شكا ألم التعب ودع الكبير لشأنه كبر الكبير عن الأدب واعلم أن زمان الابتلاء ضيف قراه الصبر كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل فلا تنظر إلى لذة المترفين وتلمح عواقبهم ولا تضيق صدرا بضيق المعاش وعلل الناقة بالحدو تسر طاول بها الليل مال النجم أم جنحا وما طل النوم ظن الجفن أم سمحا فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحا وقد كان أهدي إلى أحمد بن حنبل هدية فردها ثم قال بعد سنة لأولاده لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت ومر بشر على بئر فقال له صاحبه أنا عطشان فقال البئر الأخرى فمر عليها فقال له الأخرى ثم قال كذا تقطع الدنيا ودخلوا إلى بشر الحافي وليس في داره حصير فقيل له ألا بذا تؤذى فقال هذا أمر ينقضي وكان لداود الطائي دار يأوي إليها فوقع سقف فانتقل إلى سقف إلى أن مات في الدهليز فهؤلاء الذين نظروا في عواقب الأمور وبعد هذا فلا أطالبك بهذه الرتبة بل أقول لك إن حصل لك شيء من المباح لا من فيه ولا أذى ولا نلته بسؤال ولا من يد ظالم تعلم أن ما له حرام أو فيه شبهه فافسح لنفسك في مباحاتها بمقدار ما تحتاج إليه وكن مقدرا للنفقة غير مبذر فإن الحلال لا يحتمل السرف ومتى أسرفت احتجت إلى التعرض للخلق والتناول من الأكدار وإن ضاق بك أمر فاصبر فإن ضعف الصبر فسلفاتح الأبواب فهو الكريم وعنده مفاتح الغيب وإياك أن تبذل دينك بتصنع للخلق أو بتقرب إلى الأمراء تستعطي أموالهم واذكر طريق السلف كان ابن سمعون له ثياب يجلس فيها للناس ثم يطويها إلى المجلس الآخر ورثها عن أبيه بقيت أربعين سنة وكانت ميمونة بنت شاقولة تعظ الناس ولها ثياب قد بقيت أربعين سنة ومن صفى نظره وتهذب لفظه نفع وعظه ومن كدر كدر عليه والحالة العالية في هذا اقبال القلب على الله عز وجل والتوكل عليه والنظر إليه والتفات القلب عن الخلق فإن احتجت فاسأله وإن ضعفت فارغب إليه ومتى ساكنت الأسباب قطعت عنه ومتى استقام باطنك استقامت لك الأمور الدنيا فخ والناس كالعصافير لما جمعت كتاب المسمى ب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم